ki rəbdəl له ما في Allah Oh, God. لعلي <تصفيق> الله الله الله وانا تَمِعُ عَنِ مَا يُ ma <laughs> إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا فِيهَا أَكَادُ فِيهَا مَجْزَافُونَ سَمِعَ فلا يخدنك hm <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أمش> الله <بيال> الله وَقُلْ هُمْ يَعْلَمُونَ كَإِنَّا جَامِعِ اللَّهُ أَكْبَر الله أكبر قام Well, I وحلن عقودا من زمان غوثا الله اكبر وجعن قال قد أوتيت سؤال anay kud differences bir tadı kud ça mon chi son face a سنين في أني مليانة ثم جئت على قدر يا موسى in the aba a uh, إن هذا Qaq?